والمحصنات من النساء ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحلل لكم ما وراء ذلك من ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين فما استمتعتم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 قُمْ طَوْلَنَ يَنْكِحُ الْمُصَنَّاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أجورَهُ بِالمَعر في مُحونات مُصنَاتٍ غَيلَ مسافِحات وَلاَا مَُّخِذاتِ أَفدانان فإذاَا أُقْس فَإنَ تَْن بِفاحِشَة فَلَيه نفمَا عَلَمُحونَاتِ مِنَ العذااب ذَلِكَ لِمَنْ خَشي العنَةَ مِن